وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأبلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وجاءت سيارة فأرسلوا وأسوه بضاعة والله عليم بما يعملون وأسوه بضاعة